أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل الا ا ل ه أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان م ح م د رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة ونص ل ن ا ه ا ل ص ل ا ة خير من النعوم ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه